وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُوا إلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجْلِمُ مُسَمَّى وَيُؤَتِّكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَقَافُ عَلَيْكُمْ عَلَى بَيْوَىٰكُمْ كَبِيرٌ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 ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليغوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني له لفرح سخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك يقوم به صدرك أي يقولوا لولا أي عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت لذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون استر قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من, وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما بإذن بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا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 فلا تك في منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب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 فَقَالَ الْمُنَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ لَنَا بَأْسًا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا باديا الرعي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَالِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذْكَرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْعَجِيبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَرْكُونٌ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 ما تجرمون واوحي الى نوح ان لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون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 بيلغ صور الرحين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا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 وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبض بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وَأُمِرُوا سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ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 إن انتم الا مفترون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون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 ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء نَجَّيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ وَتِلْكَ عَادٌ جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن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 وحجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خذي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ولم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين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 ائمه فضحكت فبشرنا به ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتا اليد عجوز وهذا بعلي شيخ ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد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 انر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود ولم جاءت رسلنا لوقا سي بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاء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 ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل سَوْمَتًا عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ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 قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيطا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 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقين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 قوم أرهضي أعز عليكم من الله واتقلتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيطا ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَرِفِ الذُلْمُ رَفُودٌ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ قَصَّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إلى اخذ القرى وهي ظالمه وكذلك أخذ, ربك إلى أخذ القرى وهي ظالمة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 وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِيمٌ كلا آية لمن قاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس و يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأن الذين شقوا ففي النَّارِ لهم فيها زفير وَشَهِيقٌ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ذلك يوم مجموع له الناس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 فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ بكَفْعَالِ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خال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 إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير من قوص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 وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يلهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين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 وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَضِرُوا إِنَّا مُنْتَضِرُونَ